حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اليك نشكو ضعف قوتنا وَقِلْ لَتَحِيلَتِنَا وَهَوَانَنَا عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعِّفِينَ وَأَنْتَ رَبُّنَا إلَى مَنْ تَكِلُنَا إلَى بَعِيدٍ مَلَكْتَهُ أَمْرَنَا أَمْ إلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنَا